القران الكريم من صفات الله عز وجل سلام ويبقى القران روح وحياة ونور ح ي ا ة و نوح يحمي ا ل و ل و ر ي ب د ونور ا يبدد ظلمته و ح ي ا ة يخرجها من ا ل م و ا ق أ س ر ا ر ه لا ت ن ق ض عجائبه لا تنشد لا ي خ ل ق على كثره الرب مثلوك فان الله يهدركم لكل حي عشق فتنافسكم ا إ ن ي لا أ ق و ل لكم أ ل ف ل ا م ن فر ولكن ا ا ي ق ونام وميم ولكن ايه شاف ولام ن حصر و ن ي م ن حق و ا ل إ ن س ا ن الذي ليس في قلبه شيء من القران في ا ل ب ي ت الخرب والداعي الذي ليس عنده قران فارغ مهما كان يعرف عن ث ق ا ف ه العالميه وعلى الثياب فارغ أ ن هذا ا ل ق ر آ ن هو ا ن أ ن ق ذ الناس من الجاهلين الى هذا الدين <تصفيق> وهو السبب في ه د ا ي ة الكثيرين من الكفار وهو ا ل ف ر م أ و النار التي كانت في النفوس تنضج على حراره ة قوة قريبة كانت ا نفوس م ا ب ل ى حرارة ا ل ق ر آ ن وعلى إ ش ع ا ع ا ت القران آ ن م ي متبصلة مزمة على أشعة أو اشاعات ل أ ل ف القران ت ق ت ض الجراثيم المتاصله في اعماق النفس ا ل ب ش ر ي في العادات ا ل س ي ئ ة ا ل م ن ا ن وصلوا الى معالجته الذي عنده عمش ف الكلى ي ص ل ط و ن عليه الاشياء التنزيه يتشتت ا ل ح ص ة وكنز سمعتم بها نعم صاروا يبدؤون ا ذ ه الاشياء بدون عمل الاشراء ا ل ق ر آ ن كان ي ص ل ط اشعاعات العالمين ي ونحن ج ه مشاعات ل بحاجه ما في اول انتجار اعظم انتجاراتكم خيركم من تعلم ا ل ق ر آ ن وعلم م ر ك من تعلم القران و ع ل ي يعني أ ن ت تفرغ كل حرف عشر حسنه لو جلست نصف س ا ع ة ت ق ر أ جزءا من القران الجزء تقريبا أ ح د عشر الف حرف يعني ع ش ر حسنه م ئ ة وعشر آ ل ا ف ح س ن ي ن بساعة في نصف ساعة ساعة إذا كنصر قررت 220 اطلب ا ل ح س ن برياح في السوق تباع مئتا ر ي ن الف ريال في ا ل س ا ع ة لو واحد قال لك تعال اشتغل عندي مش 2 2 ت ا ل ف ريال في ا ل س ا ع ة في الشهر 2 2 ت ا ل ف ريال ب تبيع الدنيا وتمسك في الشهر 2 2 ن ي ل ف ريال تترك صدر بطوله م ك ي ن 2 ع ش ر ل ف ريال في ا ل س ا ع ة مع أ ن ا ل ح س ن ت ع د ي ا ل س ن و ا ت والارض ايش الارض ب ا ل ن س ب ة ل ل ح س ن ف ا ل ق ر آ ن عليكم به و ط ر ي ق ة ا ل ت ر ب ي ة عندما تكون على ا ل ق ر آ ن الفريد النفس ا ل ب ش ر ي ة تنمو نموا طبيعيا والصحابه اعتمدوا في ا ل ت ر ب ي ة على ا ل ق ر آ ن وعلى ا ل س ن ة فتكون ذلك الجيل الفريد الذي ر ي القران والاستاذ ي جيل ق ر آ ن ي الفريد ق ر أ و ا المعالم على في الطريق الأول هنا جيلاً شريعاً. وقال ل هنا شريعاً السبب في تفرغ هذا الجيل المؤامر على البشريه د ي ن الجيل ا ل ص ح ا ب ة انهم ت ر ض و ا على المنظرين المسلوكيين القران ح ن ك ي ف و م ن ت ر ض ا على ا ل ق ر آ ن لا بد أ ن نسلك السبيل الذي سلفه ا ل ص ح ا ب ة س <تصفيق> ب و ا ن الله ت ع ا ي ى كانوا ي أ خ ذ و ن ا ل آ ي ة ه ث ل ا ث ة ثم يطبقونها ثم يرجعون فنمت نفوسهم مع ع ل و م ه ونبضت أ ر و ا ح ه م مع ثقافته فكان العلم في خط والعمل في خط متوازيين وروح تمنو ترتفع والنفس والعلم يرتفع م ع ه فكلما بنوا ل ذ ي ن ه في العلم ويقابلها وذله العمل فظل البناء متوازن فلما وضع السقف ل ي ث ق ف ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة وضع على جدران م ت و ا ز ي ة العلم والعمل معه وما اعتاد ان كندا كان سبحانه وهو العليم الحكيم ب إ م ك ا ن ه أ ن ينزل ا ل ق ر آ ن كله م ل ة و ا ح د ة و ا ل ص ح ا ب ة يترك ذلك حفظا ل ل ص ح ا ب ة منهم من يحفظ ا ل ل اربع ع ش منهم من يحفظه سته عشر منهم من يحفظه و ل س ن ة لماذا ف ر ق ا ل ق ر آ ن لان نمو الروح والناس وتغييرها يحتاج ف ت ر ة ط و ي ل ة فلا بد أ ن يكون التنزيل موازيا لمستوى ا ل ج م ا ع ة الروح والنفس وقرانا فرقناه لتقراه ي ل على الناس على نقل ونزلناه تنزيلا فالفرق فرق القران مقصود والنقص مقصود من رب العالمين بحكمته انهض جميعا ا ن ه ر و ا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 ولا واحد ي ت ع ش ي ط و ل ا واحد ي ت ط في درس العلم ما في اتكاء جاء زوجي المسجد ألطف ما واحد يطلع عنا يكون بدعه كانت عائشه تنظر إ ل ى الحبشه وهم يلعبون الحراب في المسجد مكان بناء ا ل أ م ة علمها وقضاؤها وتسيير جيوشها وسياستها و ع ي ا ض ت ه ا كل شيء、طيب. قلنا هذا ا ل ق ر آ ن نزله الله عز وجل على مدى ثلاثه وعشرين عاما حتى يبني به ا ل ج م ا ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل أ و ل ى فكان ا ل ص ح ا ب ة منهاجهم أ ن ي أ خ ذ و ا ا ل آ ي ة و ا ل آ ي ت ي ن ولا ي ز ي د و ن ع ل ى ا ل ع ش ر ة ثم يطبقونها فتعلموا العلم والعمل ب ا ل ق ر آ ن معا و ا ل ث ق ا ف ة دون عمل ق ا ت ل ة والعمل دون ث ق ا ف دون علم كذلك م ص ي ب ة فلا بد من العلم ولكن لا بد من العمل الذي يوازي العلم ونحن مصيبتنا الدراسة اننا ل د ر ا س ة أ نتعلم ا ل إ س ل ا م من خلال ا ل د ر ا س ة ا ل ج ا م ع ي ة و ا ل د ر ا س ة ا ل ج ا م ع ي ة لا تزني النفس ا ل ا ن س ا ن ي ة يحفظ يحفظ الفقه ويحفظ باب الجهاد ويحفظ ويحفظ ولا شيء من هذا في الحياه ستجد ياخذ ش ه ا د ة الدكتوراه في ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة ولم يقف في حياته موقفا قط أ م ا م ط ا ض ي ة يقول له مكانك قس ولذلك هذه النفوس ا ل م ن ف و خ ة م ت و ر م ة تورم علمها تورم يعني النورها ليس طبيعيا م ت و ر م ة يعتمد عليها السلطان لتنفيذ آ ر ا ئ ه وشهواته وماربه على حساب ا ل أ م ة ا ل و التي يضللها هؤلاء الملفوقون لقاء ثمن, ثمن قليل من الدنيا و ش ه و ة من شهواتها ولذلك خ ا ص ة الثوريين يعتمدون كثيرا على الفتاوى حتى يرضي الجماهير الغاضبه عليه Thank <laughs> you.